والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون به المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالضَّرَّانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ